والعشرين بعد المئة ما دليل الصراط من الكتاب ما دليل الصراط من الكتاب والسؤال الذي يليه كذلك متعلق به ما دليل ذلك وصفته من السنة أي ما دليل الصراط وصفة الصراط من السنة قال في الجواب قال الله عز وجل وان منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا وقال, وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم هذا ما ذكر من أدلة الكتاب على الصراط وأما أدلة السنة قال في الجواب فيه أحاديث كثيرة أي ورد في إثبات الصراط أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الجسر قال مدحضه مزله عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مفلطحه لها شوكه عقيفه تكون بنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكاجاويد وكأجاو الخير والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا الحديث في الصحيح قال وقال أبو سعيد رضي الله عنه بلغني أن الجسر ادق من الشعر وأحد من السيف الجسر يعني يقصد به الصراط هذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة على الصراط ومسألة الصراط من المسائل العقائدية العظيمة المتعلقة بركن الإيمان باليوم الآخر فإنه كما سبق إذا جمع الله سبحانه وتعالى الخلائق وكان الموقف والحساب وميزان الأعمال وتطاير الصحف وكل هذه المشاهد في عرصات يوم القيام فيكون من بين هذه المواقف كذلك موقف أو يكون من بين هذه الأحوال المرور على الصراط المرور على الصراط فما هو الصراط أولا فالصراط في اللغة الطريق الواضح الطريق الواضح وفي الشرع يقصد به الجسر الممدود على متن جهنم أما بالنسبة لللغة، فمنه قول الله تعالى يبين المعنى اهدنا الصراط المستقيم الصراط الطريق الواضح والمستقيم وأما في الشرع فيقصد به في الأحاديث والآيات التي تدل على الصراط يقصد به الجسر الممدود على متن جهنم عفان الله وإياكم من جهنم جسر ممدود على ظهري جهنم أي يأخذ من جهة إلى جهن جسر ممدود من جهة إلى جهن وهذا الجسر يمر عليه الأولون والاخرون وإن كان بعض أهل العلم كابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أثار مسألة مهمة وهي أن الجسر لا يمر عليه إلا أهل الإيمان. لا يمر عليه إلا أهل الإيمان. أما الكفار فهم يريدون النار فيقذفون فيها. والياز الله. ولذلك فهذه مسألة مهمة في الحقيقة بالفعل أن الذي يعني يمر على الصراط هم أهل الإيمان وإن كان في أول دخولهم على الصراط يخالطهم من يخالطهم من المنافقين كما سيأتي ذلك أثناء الحديث إن شاء الله تعالى ف فالصراط جسر على مثن جهنم وهو كذلك قمطرة إلى من يجوز إلى الجنة إلى من يجوز إلى الجنة يعني من مر على الصراط ضمن دخوله الجنة بإذن الله تعالى نسأل الله تعالى أن يسهل علينا وعليكم المرور على الصراط والصراط كما يأتي كذلك هو في وصفه ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قال فقلنا يا رسول الله وما الجسر قال مضحضة مزله. يعني هذا الجسر صعب وضحض في المرور عليه مزلة وقد جاء في حديث صححه كثير من أهل العلم الصحابة الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصراط كحد السيف الصراط كحد السيف و جاء أيضا في بعض الآثار والأخبار أيضا أنه ادق من الشعر أنه أذق من الشعر وأنكر الصراط على هذه الصفة أو طائفة من المعتزلة أو بعض المعتزلة أنكروا الصراط على صفته هذه وقالوا بأنهم يثبتون أو أثبتوا الصراط لكن قالوا هو مجاز وليس حقيقيا كما في الألفاظ والأحاديث فهي ليست الألفاظ فيها على حقيقتها إنما هو مجاز وأنكروا ذلك كما تعلمون بسبب تقديمهم دائما للعقل على النقل الشرعي فهم نظروا فقالوا كيف يكون الصراط هكذا ادق من الشعر أحد من السيف هذا تعذيب لمن يمر عليه والمؤمنون لا يعذبون والصالحون لا يعذبون فهذا تعذيب لهم إذن فليس الصراط كما هو في ظاهر الأحاديث الواردة فيه إنما هو مجاز مجاز يعني يقولون هذا مجاز على أن أهل الإيمان يمرون إلى الجنة من خلال طريق واضح وهذا كلام باطل مردود بالأدلة الصريحة كما سأت في إثبات الصراط على هذه الصفة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض كذلك المتكلمة أنكر الصراط وقال المقصود به الأدلة الواضحة والبينات أنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط يقصد به أدل الواضحة والبينات ونحو ذلك هذا كل كلام مردود لأنه يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الأمر على حقيقته ولا يجوز إخراج هذا الظاهر عن ظاهره ولا الكلام عن ظاهره وحقيقته إلا بدليل يقتدي ذلك ولا دليل على ذلك ولذلك فأهل السنة والجماعة أهل الحق يثبتون الصراط يثبتون الصراط كما يقول الإمام الطحاوي يقول شارح الطحاويه يقول اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة أي اتفقت كلمة المسلمين على إثبات الصراط في الجمله. لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف وأذق من الشعر وهذا ادلته ثابتة في الكتاب وفي السنة فأما الكتاب فهنا ذكر قال قال الله عز وجل وإن منكم كَانَ عَلَى كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية فهذه الْآيَاتُ فيها دليل على إثبات الصراط وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم المؤمنين حفصة عن ذلك سألته أم المؤمنين حفصة عن ذلك وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة فقالت يا رسول الله حفصة رضي الله عنها أليس الله عز وجل يقول وإم منكم إلا واردها انظر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفق نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أليس الله يقول وإم منكم إلا واردها ظاهر الآية يعني كل الناس ساردون النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعي قول الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الورود المقصود في الآية هنا يقصد به ماذا المرور على جهنم وهذا المرور يكون من خلال الصراط الذي يمر عليه الناس وهناك تفسير في الحقيقة لابن عباس أن قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها يقصد به دخول النار دخول النار ويستدل كما روي عنه بقول الله عز وجل في الفرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ولذلك بعض السلف قالوا أن الورود المقصود هنا دخول النار والصحيح أن الورود المقصود هنا هو المرور على الصراط وإن كان لا يمنع الأمر من الجمع من الجمع يعني ماذا يعني كما جمع بعض أهل العلم قال أن الورود ورودان أن الورود ورودان الورود الأول ورود أهل الإيمان على الناس فهم يمرون على الصراط هذا هو الورود المقصود في حق أهل الإيمان و منكم الا واردها في حق اهل الايمان انهم يمرون على الصراط على حسب احوالهم واما الورود الاخر فوروه ورود الكفار فهو ورود الكفار فهؤلاء اذا وردوا النار دخلوها والعياذ بالله ولذلك فالادله على الصراط من القران يدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وغيره كذلك من الأحاديث كما سيأتي بل وكذلك ما ذكر هنا من قول الله سبحانه وتعالى قال وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم هذه الآية والآيات التي تليها فيها وصف لمشهد الصراط وورود المؤمنين عليه ومعهم طوائف المنافقين ولا يذل في سورة الحديد يقول الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم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 وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأمني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغروس فاليوم لا يؤخذ منكم فذية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير حقيقة مشهد مأسوي على المنافقين إنهم يوم القيامة على تفسير كثير من المفسرين لهذه الآيات يقولون أن هذا مشهد الصراط, مشهد الصراط فالمؤمنون إذا دخلوا على الصراط أعطاهم الله عز وجل نورا يمشون به على الصراط وذلك لأن الصراط مظلم لأن الصراط مظلم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط ما قال عن القيامة ما قال قال بعض الناس أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر هم في الظلمة دون الجسر هنا يعنى بها الصراط فيعطى المؤمنون نورا كل على قدر عملهم، فيدخلون على الصراط والمنافقون من ورائهم، لأنهم كانوا في الدنيا يسيرون معهم في الظاهر، فيمشون معهم من ورائهم. قال بعض أهل العلم يمشون على نور المؤمنين، وبعضهم قال يعطون نورا قليلا في أول الصراط. من باب مخادعتهم كما قال الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم فيخدعون كما كانوا يخدعون الناس في الدنيا يعطون نورا قليلا فإذا دخلوا على الصراط انطلق المؤمنون انطلق المؤمنون على الصراط كما سيأتي في الحديث هيئة وصفة المؤمنين في المنوش فإذا انطلق المؤمنون على الصراط طباطأ هؤلاء أو توقفوا لماذا لأنه صار ليس لهم نور يمشون به على الصراط فعند ذلك يرفعون أصواتهم يصرخون ينادون أهل الإيمان الذين سبقوهم انظرون اي انتظرونا نقتبس من نوركم. انتظرونا علشان ناخذ من النور الذي معكم ونمشي معكم هم يظنون ان هذا يعني سيكون لهم كما كان في الدنيا في الدنيا المنافق يتظاهر بالاسلام والايمان ويظهر مع المؤمنين كذبا فهنا يقولون للمؤمنين وهم على الصراط انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يقال لهم مخادعة لهم كما كانوا يخدعون الناس قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور بصوا كذا شوفوا وراءكم كذا دوروا على نور قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ولا يذل من جهة المؤمنين رحمة ومن جهتهم هم عذاب ولياذ بالله فيصرخون وينادون الم نكن معكم يا فلان ويا علان يا مسلم احنا مش كنا معاكم احنا مش كنا مسميين نفسنا باسماء زيكم مسلمين وكنا برضو ساعات بنصلي زيكم وممكن نتصور كمان واحنا بنحج وبنحنا بنعمل بعض الحاجات كده فألمنكم معكم قالوا بلى أيها كنتم معنا أسماءكم زي أسماءنا تتسمون بأسمائنا وتتكلمون بألسنتنا وأنتم من جلدتنا لكن كانوا دعاة على أبواب جهنم والعاذ بالله قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم كل ذي صفاتهم المنافقين والعاذ بالله ولكنكم فتنتم أنفسكم عايزين تمسكوا العصايا منين؟ من النص مع الكفار بقلوبكم ومع المؤمنين بأجسامكم امسك العصايا من النص نعوذ بالله من هذا الحال قالوا بلى فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم تربصتم بالمؤمنين كنتم تتربسون بأهل الإيمان إن حصل لأهل الإيمان خير اساءكم ذلك كما قال الله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها فانظر ولياذو الله هذا كان حلوم في الدنيا المسلمين يحصل لهم تمكين يقول لك ايه ده دا ايه ده كلام دوت انفعش الكلام ده انتوا عايزين لنا فيها دولة دينية ومش عارف ايه ونحو ذلك حسبنا الله ونعملوا كي اما اذا اصاب المسلمين القرب والجوع والقتل والتشريد ولا هم هنا بل ربما يفرحون يلا خلينا نخلص منهم ولا ياذبالله ولذلك يقال لهم يوم القيامة ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم بالمؤمنين وارتبتم ولياذ بالله شكوك عما لنت شككه الله بالله في الإسلام وفي جدوى أن الإسلام يكون هو الدين الذي هو يحكم الأرض وشرع الله والذي ينبغي أن يسود شككتم وارتبتم في كل ذلك حتى قال كثير منكم لا لا لا ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش احنا في القرن العشرين لا يصلح هذا الكلام وانتم عايزين ان تترجعون لعصر الحمير والبغال والجمال وسخرتم وارتبتم من الاسلام ومن شريعة الاسلام ودين الاسلام ولذلك يقال لهم بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وارتبتم وغرّتكم الأماني فتمتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرّتكم الأماني حتى جاء أمر الله غرّتكم الأماني أعد إبليس واعوان إبليس من الإنس يمنونكم هيبقى لك وهيبقى لك وهيكلك وهيعمل لك وهنسوي لك وغرّتكم الأماني دحنا شوية وإحنا اللي هيبقى لنا الكلمة ونحو ذلك وغرّتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرّكم بالله الغرور حتى جاء أمر الله أي جاءكم الموت وغرّكم بالله الغرور الشيطان فهنا يندمون ندما عظيما فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا عشان اللي عايز ينكر دي يقول لك لدي في الكفار لا لي مش في الكفار ده في اللي كانوا عاملين نفسهم مسلمين فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ادفع بقى منصبك كله واموالك كلها ما فيش كلام دي يوم القيامه فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير هي مولاكم نعوذ بالله نسأل الله العفو والعافيه هي مولاكم والمولى في اللغة يقصد به الموالي المصاحب ويقصد بها في المعنى عموما الحبيب المناصر المصاحب النار هي اللي مصاحباكم وهي اللي معاكم للنار والعياذ بالله البعداء ولذلك هذا المشهد يكون على الصراط هذا المشهد يكون على الصراط إذ يمر المؤمنون على الصراط مسرعين ويكون حال المنافقين أسوأ على أسوأ ما يكون وذكر كذلك من الأدلة قال فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم الجسر الصراط فيجعل بين ظهري جهنم أي على متن جهنم فوق جهنم نسأل الله العفو والعافية قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مضحضة مزله وضبط آخر مزله يعني صعبة مرحلة صعبة جدا في يعني حال الإنسان يوم القيامه عليه خطاطيف وكلاليب يعني على الجسر خطاطيف وكلاليب الخطاطيف معروفه في الدنيا وهي التي تخطف والكلاليب هي التي كذلك تشبه كذلك الخطاطيف يكون لها مشابك تاخذ ولا ذو ولا الله الا افول يعني انجز المعنى والا فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه لهم كذلك شكل الخطاطيف ونحو ذلك قال وحسك مفلطحه لها شوكه وقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان شوك يقال له شوك السعدان في منطقه اسمها نجد الشوك ده والعياذ بالله مفرع وهذا الشوك صعب إن من يقترب منه ويمسه يعني يتخلص منه لانه يعلق ب من يقترب منه بشدة فهذه الخطاطيف والعياذ بالله والكلاليب على الجسر تخرج من قعر النار إلى الجسر نسأل الله العفو والعافية فتأخذ من على الجسر من تأخذ تأخذ من على الصراط تخطف وتضرب من تضرب على الصراط قال يمر المؤمن عليها أو هنا بقى الكلام المعتزلة أو طائفة من المعتزلة أنكروا ذلك لماذا قالوا هذا تعذيب للمؤمن ولا يكون وكذا فهذا لأنهم قدموا عقولهم وأخروا الشر وربما ابطلوه بال بالكليه في مثل هذه المسألة مثلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف يمر المؤمن على الصراط المؤمن لا يعذب على الصراط قال يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب أنواعه كالبرق البرق لما بيضرب يستغرق الدين سنية أو جزء من الثانيه ده مجرد ما يضرب البرق المؤمن يمر على متن جهنم زي البرق كده هل هذا يعذب والمؤمن يمر على متن جهنم على الصراط كالريح كما في بعض الأحاديث كالريح الشديد أو كلم نحوه فالمؤمن يمر مر الريح السريعه وكأجاويد الخيل. أجاويد الخيل اجود أنواع الخيل المسرعة والركاب وأجود أنواع الركاب عموما طيب البرق زي أجاويد الركاب لا طبعا أسرع البرق أسرع طيب ما هذا التباين هذا التباين راجع إلى عمل كل إنسان باعتبار عملي كل إنسان إنسان يؤخر على النار بل ربما بعض الناس نسى الله العفو والعافية يكون على الصراط والعياذ بالله يحبو في بعض الأوقات يحبو نسأل الله العفو والعافية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فناج مسلم اللي من على الصراط ده سلم وناج مخدوش في من يمر على الصراط يمر ولا يصيبه شيء ناج مسلم وناج مخدوش وفي نادي يمر على الصراط لكنه أصابه شيء أصابه شيء ومكدوس في نار جهنم نسأل الله العفو والعافية ومكدوس في نار جهنم ولياذ الله ومشبع بالنار أو ولياذ الله تأخذه النار على تفصيل وتفسير كثير بين أهل العلم حتى اختلفوا في تفصيل هذه المسألة هل هذا معناه أن المسلم يسقط في النار أم أن عذاب المسلم يكون على الصراط ونحو ذلك الظاهر والله أعلم أن هناك من الموحدين من يسقط وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث الشفاء الأحاديث الكثيرة فيها أنه يشفع لطوائف من أهل النار طوائف من أهل النار من الموحدين ويخرج من يخرج منهم كل فترة والله أعلم قال ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا نسأل الله العفو لا فيها أو يسحب سحبا يا ما يسحب يأما يسحب يسحب باعتبار ان هو يؤخذ من على النار بالشفاعة يؤخذ من على النار برحمة الله سبحانه وتعالى أو يسحب سحبا ان هو اللي يمر على النار ببطء على الصراط يسحب سحبا يعني يمشي ببطء شديد ويمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة نسأل الله العفو والعافية كما في بعض الأحاديد أينا. وقال أبو سعيد رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف وهذا كما ذكرنا ورد به حديث صحه كثير من أهل العلم أن الصراط لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال الصراط كحد السيف فهذه المسألة مسألة نسأل الله العفو والعافية مسألة لو أنك تصورتها مهما تصورتها فهي مسألة شديدة جدا كيف تمر على شيء أدق من الشعر بل واحد من السيف الله سبحانه وتعالى برحمته بنا يجيزنا باذنه سبحانه وتعالى ذلك الصراط نسال الله تعالى ان ييسر لنا ولكم امر الصراط وان يجعلنا واياكم مما يجاوزون الصراط مسرعين كالبرق وأن ويجعلنا واياكم من الناجين من النار ولذلك فإننا جميعا من الورود على يقين ومن النجات في شك نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من النار فالصراط مسألة من مسائل الاعتقاد العظيمة وهي مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر نقف على السؤال ما دليل القصاص من الكتاب؟ إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله عليك.